بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجن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 111. إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم 113. لنحن الصافون 114. لنحن المسبحون وَإِن وإن كانوا ليقولون 112. لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين 114. فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمة نادى لعبادنا المرسلين